أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن لله ما عند السماوات I'm <laughs> ولو لا تسأل الله إن سبأ بعضهم برضي لهؤلاء صوامع وذئل لهؤلاء صوامع وذئل and la qui الأمور وَإِنْ au on vivevous Oh. ثم أخذتهم فكيف كان نكيل فكأي من قرية أَفَلَمْ يَشِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ بی دون نبی او Can't be nine now من قبلك من رسول ولا نبك من ولا الشیطان إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته في أمنيته فينسق الله ما الشيطان ثم Ooh. Mm -hmm.